والسماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفكون وإي يكذب كف كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 111. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 112. الله يضل من يشاء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 وَسَخَّرَ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك 116. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ شَيْئًا يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب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 117. ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 118. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وورا بيب سود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفيع إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا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 إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 111. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 112. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور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 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ